استاذتي نجوم المونسيه يا بجوار دفتر تجد كل ما تعاد الوئ ثقلبي مالك عند قري جواب واتصال او رسولني يا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 liga četvor monsija bjučar في قصر التذكارات بجوار قصر الثقافة والمونسية بجوار